غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عطنا الأمان تعل السماوات والأرض والجبال والجبال فبينا يحملناها وأشفقنا منها وأشفقنا منها وحملناها الإنسان إن وَمَنَاجِمُهُ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنْتُبِطُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Rakan Allah Akbar. Alhamdulillahirobbil Adamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malinki Yumid.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 Din dan zaitun, dan turisin, dan ini negeri yang aman. Kami telah menciptakan manusia dengan cara yang lebih إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجور غير ممنون فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين